بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدري كما الطارق أمجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما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 إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ وَمَا هُوَ بِالْهَذِي إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعا فجعله غثاء ان احوا سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى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 قَد أَفْلَحَ مَن تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى